بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما استوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى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 إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الآت والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة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 شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان يأذن الله لا يسمون، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. أعرض عن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد, ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغ من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن ظل عن سبيلي وهو وأعلم بمن اهتدى ولله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وَإِذَا جُنَّتْ جِنَّةٌ فِي بطون تَهَاتُكُمْ فَلَا تزكوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى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 119-وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفات اذا تمنا وان علىهم نشئه اخرى وَأَنَّهُ هُوَ هو رب وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا 119. وثمود فما وقوم نوح فيك تأهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي إسلامي